هل كان اعتمادهم على القرآن أو أنهم لعنهم ظن أن القرآن وافق أصولهم؟ فكان اعتمادهم على الأصول التي ابدعوها أو على القرآن على الأصول التي ابدعوها، ولكن ظنوا أن هذه الآية توافق أصولهم، فقالوا بهذه الآية ليس القرآن، ولكن لأنهم اعتقدوا ثم اشتدلوه.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 كما قال صاحب الجوهرة في جوهرة التوحيد ماذا قال؟ وكل نص أوهم التشبيه أو وله أو فوض ورم تنزيها وكل نص أوهم ماذا؟ هذه الجوهرة عند الأشاعرة وكل نص أوهم التشبيه أو وله أو فوض ورم تنزيها إذا جاءت النصوص على خلاف عقيدتهم ماذا يفعلون أوله أو فوض ورم تنزيها كما قال صاحب الجوهد التوحيد الأشعري وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها يقول الشيخ الإسلام هنا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 وكل ما تريدية نسبة إلى من إلى أبي منصور الماتريدية وكل كلابية نسبة إلى ابنه كلاب وكل كرامية نسبة إلى ابنه نسبة إلى ابنه كرام أو ابنه كرام على ضبطين فالبدع والمقالات تنسب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 القدارية والمرجعية فإنهم ينسبون إلى المقال أنهم قالوا ما قالوا في القدر وينسبون المرجع إلى الإرجاء أنهم قالوا, قالوا, قالوا ما قالوا قالوا قالوا قوتهما في ماذا في الإرجاء النسبة الرابعة أن ينسبوا إلى بلد كماذا حرورية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 فإن بعض الناس قال إن أهل السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الأثرية والأشعرية وماذا والما وهذا باطل فإن الأشعرية والما ليسوا من أهل السنة وإنما أهل السنة هم أهل الأثر فقط وهذا باطل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 فرقة يعتبر في فرقة إلا على أهل إلا على أهل الأثر. نرجع إلى سؤال أخينا الذي نقله عن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. هو سؤال مهم وظن أذن المؤذن فنأجل هذا السؤال المهم إلى درس قادم والله تعالى أو لا أو حتى يأتي الأذن. ما رأيكم؟ إنه شبهة قد تعلق في الرأس. يقول السائل أشكل علي كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح للحديث الثامن والعشرين من أربعين النموية ما لفظه ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء إلى حزب معين سمى السلفيون والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى ما يسمى السلفيون كلام الشيخ مشكل أو واضح هل الشيخ يمنع التسمية بالسلفيين أو يمنع أن يكون هناك حزب كالأحزاب القائمة أجيبوا يمنع أن يكون وليس السلفيين حزب وإنما كل من كان سلفيا ولو كان أين يكون في أقصى ملدان العالم هو سلفي حتى وإن لم يرى كبار السلفيين هو ماذا هو سلفي أما لو كان إخوانياً فلا بد أن يكون إيش؟ يبايع من المرشد حتى لو كان تبليغيا لا بد أن يبايع ماذا تبليغي فالشيخ يقول حزب أي كباقي الأحزاب حزب مثل ما يسمى الآن السلفية ماذا الجهادية وهي ليست من السلفية في شيء مثل الثلاثية عبد الرحمن الخالق الثلاثية ماذا؟ العلمية هذا هو الحزب لكن أن أكون على قير السلف فإنه كما قال الشيخ هنا قال والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب مال؟ وهذا الذي نحن عليه فلا إشكال في هذا الأمر أبدا لأنما الشيخ ينكر على من يعني أحدث ماذا؟ حزباً سماه ماذا؟ سماه السلفيين نقول هذا أيضاً منقر وإنما الأحزاب وإنما السلفيون في المشرق وفي المغرب على قيدة واحدة مثل السنيون مثل السني مثل الأثري مثل أهل الحديث لكن لو جاء الأناس سموا أنفسهم بأهل الحديث وتحزبوا وجعلوا لهم قائدا ويبايع هذا القائد هم أهل الحديث؟ لا ويوالوا ويعادوا على قائدهم وعلى حزبهم وعلى أصولهم اللي... اللي... التي ابتدع هذا القائد هم أهل حديث؟ لا وإن زعموا أنهم ماذا؟ أنهم أهل حديث لا مثل من يقول نحن أهل السنة ثم يكونوا إخوانيا أو سنوريا هذا مهل السنة؟ لا فالشيخ ينكر أن, ي... أن يكون هناك حزب مثل الأحزاب الموجودة ويسمون بالسلفيين لا الحمد لله السلفيون في كل مكان يحبون بعضهم بعضا ويوالون لجي التوحيد ويوالون لجي كتاب الله وسن المطهرة ويعادون أهل البدع والأهواف في كل مكان حتى وإن لم يلتقي السلفي بالسلفي ولكن يحبه لماذا؟ لكونه سلفي على عقيدة واحدة فالمقصود الشيخ هنا المقصود به كما ذكرت الحزب وليس المقصود به أنه السلفيون أهل السنة أهل الحديث اللي جاء في كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لعله يكون في يوم من الأيام هناك درس بعد العشاء مع درس العصر حتى لو نمشي أقل شيء ننتهي من شروط البيع لأننا إذا ربطنا شروط البيع فإننا بإذن الله تعالى سنضبط شيئا كثيرا لأن شغل البيع تدخل فيها كل إيش كل ما يكون في البيع فلو ضبطنا يعني التراضي الغرر عدم الغرر وعدم الجهلة وأن يكون مالكا للسلعة ومالكا للثمن وأن يكون يعني جاهز التصرف وأن يكون المبيع نافعا مباحا وأن يكون ليس فيه ربا فإننا قد أخذنا جل باب البيوع بعد ذلك هناك مسائل أخرى مثل الشركة مثل الوكالة مثل السلم مثل هذا هذه يعني أمرو عليها سهل لكن لو ضبطنا هذا في هذه الدورة البيوع من جهة المعنى من جهة الصور صور البيوع ومن جهة كذلك شروط البيع فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون قد أخذنا شيئا يعني كبيرا ويكون قد أخذنا قواعد في ماذا في باب البيوع أخذنا قواعد في باب البيوع والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على مين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين